مَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاضِبٌ أَن تَعَنَّ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قال سلام عليك سأغفر لك ربي إنه كان بحفيظ وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا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 إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا